صباح الخير على الدوام يا الشنطه بهدومه يا صباح الخير يا صباح الخير لو عدت البيت يا صباح الخير صباح الخير. الخير أحمد حلمي لأول مره على النجوم في قبل. Slaap <تصفيق> goed. انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier.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 خالد الفنان الكبير المقدمة والنهاية محمد يحيى كلمات أيمن أمر. توزيع يحيى يوسف المخرج صلاح الخير من الانتاج باسمي برودكشن صلاح الخير تأليف سجيل كوتش اخراج حسين ابراهيم صلاح الخير برعايه فودافون اكلها وقت دخلت دورت عليها اي حاجه كده حاول حاول والله قاعد هنا وانا قلت فل ولا ايه دي نفسها غير هدوء فينك يا سيد يا سيد دي حلوه انا انا طلعت خواجه جايه اتاخرت كده ليه بقى واقفه كده شكلها هتطول هروح جيب علبه سجاير اتنظر بيها مع اني ما بدخنش علبه سجاير لو سمحت طب الشرطه الشرطه جنى حلقه مين حلقه مين يا ناس سيدي. سيد الحاني يا سيدي. سي يا صلاح اجري اجري معايا اجري معايا الوضع انك ده سيدي. شطه سيدي. هو ما فيش حد بيجري معانا ليه ناس واطيه ما عندهاش دم اجري شويه يا سيد الوضع حاجه ربنا اهو هيجري يروح مننا فين بس ده انا سيد الصاروخ هو التاكسي قريب من هنا لا ركنته بعيد انت هتكزم كنت كنت قاعد فيه طب حالة حالة من عند اهو ارجع من ولا خدها ولا ولا في عايزين مني هات يا في عز الدار ولا ايه? لما أخذ بقى الشنطة دي بتاعت انا. ايه? انت تعرف ياسمين؟ يا <styles> <أم> ولا ايه بلا ياسمين بلا عباد الشمس. سيبني بحالي يا أخويا والنار. ناريس ودم. ولا نضع البشر عند اللي يلا لحصنا ضراع لك العفيف. اي أي. أنت بترفع لاماته. الحاول أناس. فين فلص... ما فين ما فين ما فين ما فين ما فين ما فين دي. فين ما فين ما فين كنت عند صراش هالقطات. كذاب يا ماشا. إيش دي اللي جبت لا، تزود تاه. مفيش حد من الواقفين ماسك شنطه انا ابتدت اتشائم من الشنطه دي الله يخرب بيت ابن خالك يا فريد شكله كده بصصلي في التصميم بتاعه نزلت تبعها لا تعالى يجي عندك هات لي كوبايه شاي هات لي معاك كوبايه شاي عسكري لو سمحت انت هتفضل مكلبش في الشنطة في يومك اللي مش فايد ده بقول لك ايه من الاخر كده بقى الشنطة دي بتاعت انا ما تقولش بتاعتك بدل ما زي البورصة على الحيطه انت فاهم بقول لك يا صلاح ما تكلم حضره الناظر ينقذنا من الوقعه السودة دي انا كنت عايز اكلمه بس كنت خايف بس هعمل ايه لازم ايه ده هو الموبايل فين انت سلقت هات الموبايل مش انا ما خدتش غير الشنطة بس بنت عندك حادث الظابط قالك ما ترقتش غير الشنطة بس يا جبت انت وهو انا اعترض انا لا اعترض مش هادة لبط لك ليه وكل شوية بتقوم انت عودي ما فيش يا بابا كنت في الحمام لو عايزة تروحك ومين انا مش عايزة اروح انتوا لو عايزين تخلوني اروح انتوا عايزين تزحلقوني ايوه عايزين تزحلقني يلا بقى قومي عشان هتروحوا في الصبح بدري على الموقف زي ما اتفقنا ما تقولي له حاجه بقى يا ماما موقع ايه ده بقى اللي عايزني اروح اتمشى من الصبح ده بعدين يا ياسمين اسمعي كلام بطايهص واحنا نتناقش في الموضوع ده بعدين طبعا انتوا بتحبوا في بعض وكله يجي فوق دماغي انا سلام ايه يا كمان؟ الحامي يا حسين ابنك في الاسم وما؟ في الاسم؟ بيعمل ايه في الاسم؟ يعني حاكم بيعمل ايه في الاسم؟ بيتشطف ابنك مقبوض عليه؟ ابن انا مقبوض عليه؟ امال ابن انا؟ ما عرفتش بتكون ايه؟ وبعدين معاك يا حسين روح هدومك انت لسه هتاخد وتدي معايا؟ حاضر امري لله الشنطة دي بتاعت مين فيكم بتاعتنا يا باش بقولوكو ايه انا مش نارس عابط على اخر الليل انا مصدع ومش طيق نفسي خلاص خلاص لو حضرتك مصدع النهاردة نجي لك يوم تاني يكون عندك فيه حاجة تانية وانت مين بقى خفيف انا المهندس صلاح حسين الشهير بصلاح الخير هندسة بقاهرة تأدير جيد لأبو لا صلاح كم ناظر المدرسة بتاعتنا وكمان ابوك ناظر؟ أمال بتسرق ليه يا باش مهند أنا عطارد الوقت المعافن ده هو اللي سرق الشنطة مني شايف باشا بيستمني وحضرتك يا دي باشا ايه خرص يالا ايه خرص يالا انا هريحكم تلاتنين الشنطة دي بتاعتك يا ايه باشا طب فيها ايه ارحمك اه فيها, فيها ايه جي عشرة تلاف جيلي يا باشا <تصفح> بس يا ابن ده هو اصل بقول لك 10000 جنيه بس امال فيها ايه يا يا باشا فيها رسومات هندسية وبالأمارة مكتوب عليها المهندسة ياسمين الحريري انت تعرف المهندس حزم الحريري أكيد يا باشا ده كان استاذي في الكام <تصفح> <تصفح> وبنته ياسمين صاحبه صلاح الروح بالروح حتى بص على الموبايل حضرتك هتلاقيها متصله بيه كده 200 مره يعني لو قصدتك في خدمه تخلصها لي يا يا باشا انت تقمر ما تقول له حاجه زي اقول يا باشا المهندس صلاح معروف في ان اسمه صلاح الخير من كتر الخير اللي بيعمله <تصفيق> هو موضوع بسيط كده حتى لو مركب ما تقلقش انا كنت حاجة شقة في عمارة من عمارات المهندس حازم وعايز استلمها بسرعة عشان دخل على جواز ايه ماشا عتبت نفسك ساكن في الشقة والمدام حامل كمان <تصفيق> بس ما نساش معه تعزمنا في السبوع يا صلاح يا صلاح ايه ايه زيطة اللي عندك دي عشكري دي ماما دي ماما يا حديد الزابط لما كانت بتقلق عليها بتق 拉一下 اي يا ابني يا حبيبي يا استاذ حبيب. خير خير يا حضره الضابط على ابني ليه قولوا منك انت يا سيد اكيد انت اللي ورا دي يا اخريتها برده النازل حضره الناظر مفيش حاجه يا استاذ ده كان سوء تفاهم بسيط قول لي يا حضره الضابط من قول لي ما تخبيش عليا ابني عمل ايه يا بابا انا ما عملتش حاجه الزفت ده سرق الشنطه مني وجري <تصفيق> لكن على مين جبنا من افادى انا سيد الصروح. أضعت الشنطة وصاحبه الشنطة ايه ده يا الشنطة أمك وديتنا في دهية. ليه كده ماما No one can be asor, rugby, asor, rugby, asor, ايوه ايوه انا جايه اهو انت فين انا في المطبخ طيب عمر وصل من بدري ونام بدو كالعاده مفيش فايده في عمر ده 100 مره اقول له ياخد شاور ويغير هدومه قبل ما ينام برده ما بيسمعش الكلام ايه بيقول لي الست هانم تشد عليه شوية لحسن ده غلبني في الاكل والشرب هي ما الموضوع يا دادا المهمة بقى حد اتصل بيا لا انا معاكي والله قصدك على جدع المهبوش بتاع الشنطة ايوه قصدي جدع المهبوش بتاع الشنطه ما تديله الشنطه اللي هو عايزها يا بنتي وتخلصي منه <تصفيق> يا فاطمه فاطمه ايه ده بتسمعك يا رجاله في المطبخ يا رجاله <ريضا> رجاله <تصفيق> بس لمن لازم يشطب على الأكل اللي في المطبخ كله. عامليلي شاي يا فاطمة. اه اهلا نبيش ما أدري. اهلا يا, يا سليمان كويس انك لسه هنا. خديك شوي بقى يمكن عوزك. مش هينفع. أصلًا يا دوب هحبس بكوباية الشاي وأروح بسرعة المانس حازم. بابا حيجي في عربيت ماما اسمع اللي بقولك عليه. ما أنا عارف. أنا قلتله كده. قال لي افرض عربيت الست هانم العجلة بتاعتها فرعت. أعمل إيه؟ أو افرض إن أنا ادخليت مع الست هانم وطلقتها. أعمل إيه؟ مشارك مع حد تاني؟ أو افرض إن الست هانم. العربية بتاعتها اتقلبت فيها انا اخرج منها واسيب الست هاني واركب مع مين مش معك? معاك قال لي انت بتغرو انت جننت فعلك ولا ايه وانا قلت له كده وقال لي برده انت اتجننت فعلك ولا ايه قلت له انا لازم اشغل دماغك. قال لي لو شغلت دماغك في يوم من الايام هرجعك بلدك حاف. هو انت بلدك فين يا سليمان انا بابا من اسوان وماما من الجزائر وانا من المغرب طب يا دوب بقى تلحق العشاء لم نفسك في الكلام يا سليمان يا هوديك في 60 داهيه سكري عشا يا دادة. يلا ادي طشجه حسسيه الملح هاعتمد حط في ده حو اتفضل حط رجلك بقى <تصفيق> لا لازم ثلاثه طب يا بابا انا اتمرمطت في الاسم وبالي اكتر من اربع ساعات واقف على حيلي عشان كده انا حاطت رجلي في ميه بالملح انت بتعمل كده ليه ولا هو تقليد وخلاص يا قلود انت <تصفيق> يا قلود يا قلود بص يا حضره الناظر انت كل حاجة. دي قلود قلود كده انا مش فاهم يا ابني انت بتضحك على ايه وشتك عامه كده عطول. هو انت ابن اهلك طالقينك علينا ليل ونهار ما تروح تحط رجلك في الطش بتاع امك تشتر شكرا يا الناظر ما انت عارف انهمي ما عندهاش طش والله منظركم موت بالضحك وانتم قاعدين شمطين وحاطين ليكم في الميه على فكرة انا ممكن اخد صورة كده وابعثها لبرنامج طرائف وعجايب بقول <تصفيق> لك يا ماما مب... ما تجيبينك تشطه وتيجي تقعدي معانا حلو كده يا صلاح تصدق يا صلاح والله فكره تيجي من انت شيبك من تشطه دلوقتي قوم اعمل لنا نقمه انا جعان ايوه ويا بقى سندوتشات شط عشان مش هنعرف نغمص انت هتاكل معانا ولا ايه يا ساتر مش كفايه ان أنا... شو شو شو ايوه ايوه بش مهندسة انت فين انا انا في الطشت الصلاح الخير برا انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت نوّّ اكتبها الخير الفتوح عبد الحليم جلال الهجرسي عبير عاصم على انتاج مراد صلاح الخير من الانتاج ماس ميديا برودكشن صلاح الخير تاليف مجدي الكوتش اخراج حسين ابراهيم